book 2 19 19 रसोई घर में फिल्म मطبخ في المطبخ کیا تمہارا रसोई घर नया है عندك مطبخ جديد عندك مطبخ جديد اش تم كياك طكانا تشتي هو ماذا تريد ان تطبخ اليوم ماذا تريد ان تطبخ اليوم تم بجيلي پر کھانا پکاتی ہو يا گیس پر اتطبخ بالكهرباء او بالغاز اتطبخ بالكهرباء او بالغاز كي اماء بياز كاتو هل اقطع البصل هل اقطع البصل كي اماء আলু خيلو هل اقشر البطاطس هل اقشر البطاطس كي اماء سالاد ذو هل اغسل الخس هل اغسل الخس प्याले कहाँ हैं चीनी के बर्तन कहाँ हैतवा कांटे कहाँ है? सकाकिन क्या तुम्हारे पास डिब्बे खोलने का उपकरण है आईंदा का उपकरण है आईंदा का फता हता हथका नैनी क्या तुम्हारे पास कॉर्क पेच है عندك مفتاح للفلين؟ عندك مفتاح للفلين؟ هل تم اس برتن مي سوب بناتي هو؟ اتطبخ الشوربه في هذا القدر؟ اتطبخ الشوربه في هذا القدر؟ هل تم اس كدهاي مي مچلي پگاتي هو؟ اتقلي السمك في هذه المقلاة؟ اتقلي السمك في هذه المقلاة؟ كيا تم اس جريل پر سبزیہ گرل کرتے ہو؟ اتشوئ الخضار على هذه الشوايه؟ اتشوئ الخضار على هذه الشوايه؟ ما میز پر میز پوش بچھا رہی ہوں۔ انا اجهز طاوله السفره انا اجهز طاوله السفره يها چوريا कांटे اور چمچ ہے هنا السكاكين والشوكات والملاعق هنا السكاكين والشوكات والملاعق يها بيالے تھالیاں اور نپکن ہے هنا الكبايات الصحون والمناديل هنا الكبايات الصحون والمناديل